ياشي شيعة النور للنبي والفاطمة وحدر علي بن الاذا ولاد الولي الخمسة نعمل اولاد يا شيعة النور للنبي والفاطمة وحدر علي بن الاذا ولاد الولي الخمسة الخمسة نعمل اولاد <قصفيق> الثالث منك شعبان صار الصبط على الشان وبمولده شع بان وحلى بجمال الميلاد حلى بجمال الميلاد kwa labu سوا مولد فرحتنا اس به المحبره فع راس بالفرحنا لشمارات بالفرح قامس <تصفيق> هل العابد ايما مل ساجد والخير مننا رافد يرفد قلوب العباد يرفد قلوب العباد 11 طال الليل والقمر مننا نوار نطاه ناس خمسه ورب مولده صار عيان <تصفيق> ساره المهدي والدنيا تضوي وتزهي خليت اصافح بيدي فرحانه صافح وفات فرحانه صافح وفات الفاتحه لتهضيوف وبحضرتك كم نهار وهجو foi العدد اصبح يزداد كل عدد اصبح يزداد خلينا <تصفيق> نعلقوا للشمع والفرحه حلوه يا رب عمناصل واحنا الفرع بيت النبي الامجاد بيت النبي الامجاد كي انا كنطق عهد يا مهدينا يا موعود بصايتك نحكي بزود من هاب كل <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> الصبح نسهر نحتفل تبارك بهذا الحفل ندعي ليلى هون نبتدي نظهر مهدنا الموعود نظهر مهدنا الموعود مهدنا الموعود الهندسه الصوتيه والتوزيع كرار الموالي كرار الموالي اداء الرادود الحسيني راعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني رحيم صبر العسل